بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث غاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه رزقى من عين اليه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيط إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم